بسم الله الرحمن الرحيم كفا يا أمان الله في آخر ساعة من الليل ليس هناك أحد على حافة الطريق وقفت تلك الفتاة متعطرة متجملة أشارت بيدها مبدية بياض كفها ونحيها وعباءتها مطرزة تسمى الفراشة لا تكاد تغفل عن ألوانها الجذابه ووقفتها الأخاذة تسحر الشباب تلسمت بالغطوة وأبدت الوجنات وحتى الشفات ظهر البنطال من تحت العباءة الفاتنة تقف تارة وتتمختر في مشيتها تارات لحظة واحدة, لحظة واحدة. تتجمع الذئاب الجائعة من كل مكان فيحيطون بالفتاة كالحاطة الثوار بالمعصم تحاول الافلات تحاول الهرب والفرار ولكن دون جدوى صاحت بأعلى صوتها لا تفعلوا لا تؤذوني اني عفيفه اني اخاف الله والحال عند اذن هذا يرمي بكلمه النبي وهذا يغمزها وهذا يحاول خلع ملابسي هي تنادي انقذوني بالله عليكم اد ركوني يا من ترون حالي. ولكن كانت الفات لحظات معدوده لحظات معدودة. واقولها بصدقه وتترك رهين وتترك رهينه العام بالله عليك اين حياء المؤمنات امنت الله بالله عليك يا امنت الله ااظلمت الله بصنيعك ااه ثم ااه ثم ااه على الحياه ثم ااه كم من اسره ثم ااه كم من ثم ااه من النساء بعن اعراضهن ارخص الاسماء ثم ااه تقولها بحسره اقولها بالالم الله ثم ألم أقل لك كفى يا أمة كفا الله كفى يا الله وترجعه حالا إلى الله كفا كفا يا, يا أمت الله لا أريد هنا صلاة لا أريد صيام كفا يا أمت الله. لا أريد بكاء أريد ركس أريد العلم أريد خرود إنك تقتلين الحياة إنك تمرغين جبين الحجاب بالوحن والطين أمت الله أين العفة أين الستر أين الحياة الحياة ما حال الفاسقات يعبثنا من الأعراف يخرجنا إلى الأسواق يفعلنا ما يشأسبون الله عز وجل ويسخرنا من آيات الله ويا ويلة قلت يا وما دخلك انت صحت بأعلى صوتي صحت بأعلى صوتي فرقه وأوجاع تخالط نزله تهديني سرا منيعا فسترك السر المنيع يا اخت ما هذا الصنيع فانتبهي يا أمت الله المرء لا يحيى طويلا والخلد يبدو مستحيلا لن تلبثي إلا قليلا فاتعظي يا أمت الله <تصفيق> <تصفيق> أما تخاطينا من الله فهذه ماتت وهي تسامر عشقها في نهار رمضان وتشتعل فيهم النير على حال لا يعلمها إلا الله وتلك تسقط صريعة ميت وهي تتناول المخدرات وأي في أحقر مكان بدورات المياه وأخرى بنفسها منتحرة من أعلى البناية أتدرون لما أنها خانت زوجها وقد أنجبت من غيره سفاحة والعياذ بالله وأخرى وأخرى, وأخرى, وأخرى ألم يأني للذين آمنوا اخشى قلوبهم لذكر الله, الله. على يكفيك مغازلات على يكفيك معاكسات كفى معاصي عظيمات كفى مواعدات كفى زنا كفى سفا كفى وشم للأجساد كفى زينة وغناء كف رطصات وملابس فاضحات كفى موسيقى وحفلات خالعة كفى ثياب تشتكي إلى الله السطر والحياة كفى تميع في الأسواة كفى وأنت تفتنين الماشي والراك كفى بيع للأعراض للسافلين والسافلات فقد رأينا ما يندى له الجبيل الله أما تخشين الله أجعبت قلبي يا أمت الله أسألت دمعي يا أمت الله قطعت فؤادي يا أمت الله كفا قبل أن توقفين عريال كفا قبل أن تحملين على الأكتاب كفا كفى يا أمت الله, الله. كفى وأقولها بألم كفى إلى متى وأنت تنادي إرجئي. إلى متى وأنت تنصحين كفى يا أمت الله كفى يا أختنات الكوصية فتسمعيها يا أخيا هداك خلاق البرية فإنما الهاد هو الله تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام بالتعاون مع موقع قافلة الداعية تقدم كفايا أمت الله لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات الحمد لله الذي هدانا لمعالم هذا الدين ودعانا إلى جنته وسمانا المسلمين فأوضح لنا الطريق وأرسل إلينا خير الناس أجمعين النبي البشير محمد بن بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الغر الميامين وعلى آله الطاهرين وعلى الأنصار والمهاجرين صلاةً دائمةً ممتدةً خالدةً إلى يوم اليقين أما بعد أحبتي فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم حديثي هو كلمات أبعث بها إلى أخيَّة الغالية إلى بنت الإسلام إلى مُرُبِّيَّةِ الأجيال إلى صانِعةِ الأبطال إلى الطاهرة إلى العفيفة فهي رسالة إلى كل امرأة إلى كل فتاة إلى كل معلِّمةٍ إلى كل مُربِّية إلى كل دُكتورةٍ ومُمرِّضة إلى كل بائعةٍ ومُشترية إلى المُحتشمة والمُتبرِّجة إلى كل داعيةٍ وحافظة لكتاب الله عز وجل إلى كل صالحة أو طالحة ومن يصلهن صوتي من النساء جميعا اكلموكي اخيتي فاسمعي وانادي كيف اجيبي لكي انت دبجت كلامي لعلكي ان تتراجعي وتعودي لعلكي ان تثوبي الى رشدك لعلكي ان تتوبي عنوان في هذه الليله المباركه كفى الله كفى الله من أين, أبدأ؟ من أين أبدأ وعن أي شيء سيدور الحديث وما دفعني له إلا اختلاط المفاهيم للدين القويم واتباع الشهوات خلف كل داع إليها من أهل الفسك والعلمنة والفجور وانجراف النساء إلا من رحم ربي منهن خلف صيحات التمدن والحضارة المزعومة لعلك تتساءلين ماذا يدور في خاطري تجاهك ولماذا أرسلت خطابي لك ولعلك تقولين ولماذا خصصت هذه الكلمات إلي أليس هناك سوى ولماذا أنا المدانة دائما أليس أنتم أيها الرجال أولى بالخطاب فأنتم الإخوة والأزوات والأبناء والآباء فأقول بلا. أقول أيها المخية بلى ولكن دار في خاطر ما يدور في خاطر كثير من الصالحين والصالحات أنك أيتها الأخية تربطني بك أخوة الدين وعليقة الإيمان قد تستغربين من جوابي ولكن هذه هي الحقيقة قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة أخصك أنت أخصك بالحديث لماذا؟ لأني أعلم وليس لدي في ذلك أدنى شك أنك تحبين الله والدار الآخرة وتخافين عذاب الله وترجين جنته وبصلاحك أنت يصلح المجتمع بل العالم بأسره وحديثي إليك في خمس وقفات الوقفة الأولى اسمعي وتأملي الوقفة الثانية كفى يا أمة الله الوقفة الثالثة اعتبري والتعيضي الوقفه الرابعه مهلا يا اخيه وتذكري الوقفه الخامسه لا تحزني اختك ابدا مستعينا بالله فارعيني سم ولا تتعجلي فان الحديث ربما طال بعض الشيء وما ذاك الا لانني أحب لك الخير واحب لكل من يسمعني ان نكون سويا في جنات النعيم الوقفه الاولى اسمعي وتامني لا أدري ماذا أصاب عقول كثير من النساء المسلمات اليوم إلا من رحم الله منهن لا تكاد ترى واحدةً من بين عشرات النساء نجد وأقولها بحُرقَة وأقولها بألمٍ وحسرة تُخالِط قلبي الذي لطال من فطر من مواقفٍ تخرُّ معها الجبال الرواسي من التلاعُب بالحجاب والحشمة والحياء ولا أقول الا كما قال يعقوب حينما فقد يوسف فاصبروا جميعين فاصبروا جميعين فاصبروا جميعين والله المستعان على ما تصفون نعم أخيتي أقول كما قال يعقوب حينما فقد يوسف فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر أصبر به قلبي وأصبر به قلب الصالحين والصالحات علَّى الله عز وجل أن يبدل الحال وعلَّى الله عز وجل أن يحمل النفوس إليه تبارك وتعالى يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شرٌ منه أخرجه البخاري رحمه الله تعالي معي أخيتي وتعالي معي أيها الغالي أقف معك على هذا المثال وأقف معك على هذا المثال واللبيب بالإشارة يفهمه وقفت تلك الفتاة على حافة الطريق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 أنت أيها الأب وأنا وأنت أيها الإبن وأنت أيها الزوت نعم أنتم جميعا الذين ماتت في أنفسكم الغيرة على محارمكم إلا من رحم الله منكم وأنت والله مسؤولة عما كسبت من لك الآن أخيتي من لك الآن أخيتي بعد أن فقدت أعز ما تملكين من الحياة وصدق الله عز وجل حينما قالوا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يا الله يا الله أقولها بقلب يتقطع ألما ماذا دهاك يا أخيتي ماذا أصاب عقلك أيتها المؤمنة أهكذا تصان الأعراض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 إن كان ايمان فليصدق ذلك بالعمل فليصدق ذلك بالعمل اما ايمان تتحرك به الشفاه دون تطبيق واتباع فلا حاجة لنا به ام أن الأمر لا يعنيك وأنت بيت القصيد انك تقتلين الحياة انك تمرغين جبين الحجاب انك تمرغين جبين الحجاب بالوحل والطين اتق الله يا أمة الله اتق الله يا أمة الله عودي إلى الله واتق الله فربما كانت توبة صادقة تحمل قلبك إلى رحاب الإيمان الوقفة الثانية كفى يا أمة الله كفى يا أمة الله اسمعي ماذا يقول الله عز وجل يناديني ويناديك وينادي كل صالح وكل طالح كل من اسرف في جنب الله جل جلاله نداء صادقا خالصا الا يئني للذين امنوا ان تخشى قلوبهم, أن تخشى قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فوقست جنوبهم وكثير منهم فاسقون الم يئن يا امه الله الم يئن يا امه الله ان تعلن القرب من الله جل جلاله كفى يا امه الله كفى أمت الله كفى الله كفى, الله. كفى, الله. كفى الله. سمعت الايه رحما يا امه الله كفى يا ابن ادم كفى يا ابن ادم اما انا لقلب قاس ايخوع عن الله اما انا لعين جامده انثري قد دموع كفى وكفى أستبيحك أخية أستبيحك عذرا فأنت من أعني فربما قسوت عليك شيئا وربما عنتك شيئا وربما جرحتك شيئا فأنت أهل للعفل والصفح فوالله لولا ما رأيت من قريناتك لم أتحدث ولا تظنين أني أتشفى وأشمت بك حاشا وكلا بل ما أردت إلا الخير والله يعلم إني لصادق فعلى ما تعصين وتتحدين الجبار تتحدين من سواك وخلقك تتحدين من أمدك بحيات من أعطاك الجمال من أعطاك الصحة من أعطاك عينان مبصرتان من أعطاك قوة وجمالا ظاهرا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما غرك يا امه الله ما غرك من الله جل جلاله اليس هو الذي خلق اليس هو الذي احيا اليس هو الذي يميت اليس الذي يمنع هو جل جلاله اين انت من تلك الايات أين أنت من الوعد والوعيد أين أنت من العفيفات أين أنت من الصابرات أين أنت من القائمات أين أنت من الداعيات إليه جل جلاله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان قبضت السماء بذنوبك وتسلط الأعداء بسببك رذعت البركات وتسلطت علينا الأعداء من كل حذب وصوب أنت يا عبد الله المسؤول وأنت يا أمة الله أين هذا إنه في زماننا الذي طالت فيه الشهوات وانكشفت فيه بلا حياء ولا تردد إنه زمن الفتنة فوالله ثم والله إنا بحاجة وأقولها وارسلها لك يا امه الله ارسلها لك بنداء الرحمه ان في زمن الفتنه ان في زمن الفتنه فاين العفه اين العفه اين الخوف من الله جل جلاله اين الخوف من الله جل جلاله فاقولها بملء فمي كفى يا امه الله كفى كفا يا أمة الله كفا كفاك يا أمة الله قبل أن يكون الدمع دما كفا قبل أن يبدل الأمن خوفا كفا قبل أن تقادين إلى الرحمن وفدا كفا كفى وكفى قبل ساعات الندم قبل البكاء والعويل كفى فالسفر طويل كفى فالسفر طويل والجنين جل جلاله هناك لا من وقوف بين يديه كفاء وقد قرب التحويل وأوشك الجديد أن يكون قديم كفاء قبل أن تسال الدموع على الفراغ كفاء قبل أن تزين المقابر كفار ايجرى عليك الماء وانت جثه جامده فلا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله, الله ابعدما تسمعين تتجبرين أبعد ما تسمعين وتعصين كفى يا أخيه كفى قبل الحزن كفى قبل البكاء كفى قبل أن يسوى على قبرك اللبن فافل إلى الله ففل ففروا إلى الله اللهم إنا فررنا إليك اللهم إنا فررنا إليك من الذنوب والمعاصي لا ملجأ للعباد إلا أنت سبحانك ففروا إلى الله فر رئيتها الغالية إلى الله جل جلاله فر إلى الرحيم الرحمن فر إلى الله الكبير المتعال كفاءتها الغالية كفاءتها الغالية وكفاء فقد تفطرت منا القلوب ونحن نناديك كفاء ونحن نناديك كفاء فاسمعي فاسمعي وعودي الى الله كفى كفى كفى, كفى ايتها العابثه كفى يا من تخوني كفى يا من تتجبرين كفى ايتها كفائيتها الكريمة وأقول لك عاينا أحوال المغادرات منكم إلى الله جل جلال فأحوال وأهوال كفائيتها الغالية أما هزك ما تسمعين وتقرأين من أخبار فهذه ماتت وهي تسامر عشقها في نهار رمضان وتشتعل فيهم النيران على حال لا يعلمها إلا الله وتلك تخرج من بيت أبيها إلى المدرسة وياليتها إلى المدرسة جرياً خلف الشهوات فتسقط صريعةً ميتة وهي تتناول المخدرات وأين؟ في أحقر مكان في دورات المياه وأخرى ترمي بنفسها منتحرة من أعلى البناية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 وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالما وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى يالما ان اخذه اليم ان اخذه أليم شديم امر الجبار جل جلاله العزيز القهار ملائكته البرره فنادى عز وجل ان اقبض العاصيا ان اقبض العاصيا اذيقوها حرارة, حراره عذابي في لحظه واحده تكبل سيارة مسرعة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 ترقد للابد ترقد للابد فلا حراك فلا حراك ولا التفات وتقول اتمنى لو اني اصلي مع المصليات اتمنى لو اني اصوم مع الصائمات اتمنى امنيه واحده ان احمل المصحف بيداي فاقبله باطرافي تمنيت نعم ولكن متى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 إن الندم غدا إن الندم غدا إذا غادرت الدنيا إذا ألقي عليك آخر النظرات وأنت جثة هامدة وتغرغرت منك الروح ويبس منك اللسان واشتد عليك النزع قلبت النظر يتمنى كل واحد من الذين حولك من الذين حولك لو كان ينقذك من تلك السكرات وتلك المصيبات ولكن هو أمر الله جل جلاله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن أريد روح فلانة بنت فلان فاقبضوها الآن واعرجوا بها, إلي واعرجوا بها إلي فإن وعدها عظيم وعقابها جليل أليست هي التي عصتني أليست هي التي سمعت آياتي وأعرضت أليست هي التي رأت صاحباتها صويحباتها يقلبن على السرر أموات أليست هي التي غسلت من غسلت وحملت من حملت وتلك أخرى تغسل على المغتسل وهي ترتدي بانطالا ضيقا فما يستطيع النساء غسلها فكلما حاولنا نزعه من جسدها ذلك خرج معه اللحم نسأل الله السلامة والعافية هل تريدين هذا الحال يا أمة الله هل تريدين هذا الحال يا أمة الله ألست أنت المؤمنة ألست أنت القائمة سبحان الله العظيم كم رآك على المعاصي وكم سمعك تنادين غيره وكم رآك تتقلبين بالمعاصي ألم أقل لك كفا ألم أقل لك كفا ألم أقل لك كفا يا أمة الله أين العفة أين الستر أين الحياء أين البكاء من خوف الله جل جلاله أين المرد المرد إلى الله عز وجل أما سمعتي أم المؤمنين عائشة ماذا تقول تقول رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار ما منعهن من السؤال إلا الحياة آه ثم آه آه ثم آه على الحياة آه ثم آه كم من عباءة دنست آه ثم آه كم من أسرتي شتتت آه ثم آه كم من دمعات أريقت آه ثم آه كم رأينا من النساء يبعن أعراضهن بأرخص الأثمان آه ثم آه أقولها بحسرة أقولها بألم يا أمة الله أما آل لك أن تعودي أما آل لك أن تتذكري أما آل لك أن تعلم أن النهاية جثة هامدة ثم قبر ثم حسام ثم إما جنة وإما نار آه ثم آه لكن باح الصائحون ونادى المنادون كفايا أخيه لا تتعرين كفايا أخيه لا تسمعين كفايا أخيه لا تعصين ولازلت في غيك وطهيانك وفسادك أقولها بحسرة وألم كم من العريانات رأيناهن وسترناهن بأشمغتنا كم من النساء ما ردهن إلا خوف الله جل جلاله أما أسلت الدموع على تلك الصاحبات على تلك النساء اللواتي بعن دينهن من أجل مال رخيص من الدنيا أقول والله ثم والله لو لم تعد الأمة إلى الله عز وجل عاجلا لتندم ولتبكين بكاء عظيما ولترفعن الشكوى إلى الله عز وجل أخيتي بالله عليك أين حياء المؤمنات أين حياء المؤمنات أما كان نساء الصحابة رضوان الله عليهم يخرجن بعين واحدة ليرينا الطريق لا ليراهن أهل الطريق انظر اليوم ماذا ترين انظر يا عبد الله ماذا ترى ألا استمعي حينما ترى أولئك النساء يخرجنا بلا راع ولا حسيب ولا رقيب بالله عليك يا امه الله اما اغضبت الله بصنيعك اما منننا الارزاق بفضل ذنوبك اما منننا الارزاق بسبب ذنوبك اما اسالت دموع اهل العفاف اما والله لا تندمين والله لا تندمين والله لا تبكين عظيما ألا يكفيك مغازلات ألا يكفيك معاكسات كفى معاصي عظيمات كفى مواعدات كفى زنا كفى سفاح كفى وشم للأجساد كفى كتابات على العبايات كفى يا أمة الله كفى كفى وأقولها بألم كفى إلى متى وأنت تناديه إلى متى وأنت تنصحين كفى يا أمت الله كفى زينة وغناء كفى رقصات وملابس فاضحات كفى موسيقى وحفلات خالعات كفى ثياب تشتكي إلى الله تشتكي إلى الله الستر والحياة كفى عباءات مخصرة فتنت قلوب الصالحين قبل الطالحين كفى يا أمة الله كفى كفى وأنت تفتنين الماشي والراكب كفى وأنت تتفننين بالحجاب فإنه عبادة وليس موضة كفى مجالس غيبة كفى مجالس مسرحية ونميمة كفى تميع في الأسواق أتعبت قلبي يا أمة الله أسألت دمعي يا أمة الله قطعت فؤادي يا أمة الله كفى. كفى قبل أن توقفين عريانا كفى قبل أن تحملين على الأكتاف كفى كفى يا أمة الله كفى استهزاء بآيات الله بإسم الموضة والتجديد كفى لمز للصالحات فكم اشتكى إلي من العابدات الصالحات إحداهن تقول أمي حينما رأت صلاحي حبستني في الغرفة ثلاثة أيام ثم قالت اسمعي يا فتاة إما الحجاب وإما طاعتي إما الحجاب وإما طاعتي ولك أن تتصور كيف كسر قلب تلك الصالحة تقول ماذا أفعل يا شيخ أمي تخيرني بين الحجاب وبين الصلاح وبين العصيان وطاعتها فماذا أفعل صحت بأعلى صوتي بحرقة وأوجاع تخالط نفسي نحن في بلد التوحيد نحن في بلد الإيمان ويحبس الصالحات من أجل الحجاب وأخرى تقول أمسك بي أبي ثم قال اسمعي يا, متشددة اسمعي يا متشدده. لا أريد هنا صلاة لا أريد صيام لا أريد بكاء أريد رقص أريد لعب أريد خروج خذ ما تشائل سافري لأي مكانٍ تريدين إلا الحجاب إلا الحجاب إلا الحجاب إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون دمعةٌ تراق من أجل الحجاب دمعةٌ تراق من أجل الحجاب هذا حال الصالحات فينا ولكن ما حال الفاسقات؟ يعبثن بالأعراض يخرجنا إلى الأسواق يفعلن ما يشأن يسفون الله عز وجل ويسخرن من آيات الله ويا ويلك ان قلت يا أمة الله تحجبي قالت وما دخلك أنت إنما أمرك على أخواتك وزوجك أقول أما سمعتي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيا لله العجب يا لله العجب كيف يباع الله عز وجل من أجل الدنيا كيف يباع دين الله عز وجل من أجل الدنيا كفى يا أمة الله كفى تصوير بالكاميرات الجوال كفى بيع للأعراض للسافلين والسافلات فقد رأينا ما يندى له الجبين فتلك تعرى على مرأة ومسمع وتلك يتحرش بها الشبان والفتيان وتلك تستغيث ولا مغيف وتلك ترفع الشكوى من اعتداء أقربائها فضلا عن من بعد عنها ولماذا إلا أن يقولوا ربنا الله ما من فتنة نعم ما أعظمه من اختبار كفاء خيتي كفاء وأنت تبيعين الأعراض للمارقين من الذكور عبر الفضائيات عبر الفضائيات فهنا ستار أكاديمي وهنا الوادي دمر الله بنيانهم من القواعد أسأل الله جل جلاله أن لا يبقي منهم أحدا وأن يدمرهم تدميرا وأن يدمر قواعدهم على رؤوسهم فكم والله خربوا من دار وكم كانوا سببا في طلاق الأخيار وكم كانوا في بيع الحجاب سببا فإلى الله المشتكى وهم والله من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اتصلت بي فتاة تقول يا شيخ هناك في زمن من الأزمنة كنت شابة صالحة لا أعرف إلا الخير ولكن ذبح حيائي بسيف أبي فأصبحت لا أحفظ ولا أصلي ولا أصوم بل أنام على تلك البرامج الهدامة وأصح عليها حتى لكان مني أمرا عظيما ما كنت أخاله وأتوقعه في يوم من الأيام اتصلت بي صاحبتي وقالت سارة ما رأيك أن نخرج ما رأيك أن نتسلى قليلا ما رأيك أن نخرج ونرى الدنيا كما يجسفها الواصفون فقلت لك ذلك ولكن المشكلة أمي ماذا أقول لها أمها صالحة قائمة مؤمنة أحسبها والله حسيبها تقول اتصلت بي سارة فقالت شوق هل نخرج أم لا فقت لعلي أتصل بأمي فإن وافقت خرجت معك تقول اتصلت على أمي فقلت أمه لا تسأليني أين أخرج ولا مع من أخرج فقط أجيبي بنعم أو لا تقول فقالت أمي لا ما عندنا بنات يخرجون في آخر الليل ما عندنا بنات يخرجون إلا مع أرحامهم تقول نفرت فقلت تبا لك من أم لا تزالين متخلفة لا تزالين متخلفة ذهب الناس الكثير وأنت باقية على ما أنت عليه لا أريد سأخرج نادتني أمي شوق إياك والخروج لا تخرجين فإن خرجتي فإني غاضبة عليك فإني غاضبة عليك يا شوق فقلت لا بل سأخرج افعل ما تشاءين لك أن تتصور كم ربت القناوات من عقوق في أنفس الشابات والشبان تقول شوق ما كان مني إلا أن خرجت ولكن أم المؤمنة الصالحة القائمة بكت وبكت ثم رفعت يديها إلى السماء فقالت اللهم إني أسألك أن تردها إليك ردا جميلا وإلا فأتي إلي بها محمولة على الأكتاف سكتت الأم وخرجت شوق إلى أين؟ إلى المتعة متعة ستار أكاديمي متعة الوادي الذين خربوا الفضيلة ودمروا كل خير وصلاح في الأسر تقول أختي شوق خرجت نعم خرجت ولكن ولكأني شعرت أن أمي غاضبة السائق بالانتظار ومعي صاحبتي سارة ونحن على حال لا يعلمها إلا الله جل جلاله خرجت معها وهي تقول شوق لا عليك تزعل ثم ترضى لا تحزنين تزعل ثم ترضى تقول شوق لكن لا يزال قلبي يؤلمني لا زالت الحرقة تدفنني تقول فخرجت تناسيت الأمر سارة أين السهر اليوم قالت في شاليه من الشليهات نسهر, نسهر نفرح, نفرح نغني, نغني كل شيء, كل شيء موجود, موجود لا تحزني يا شوق, شوق اذهبي معي فحسب تقول شوق ذهبت وأنا مترددة, مترددة دخلت الاستراحة ماذا رأيت رأيت عجبا شباب من كل حدب وصوب شراب والعياذ بالله أغاني أهازيج قنوات فاضحة ثم قلت يا ساره انت وعدتيني ان نكون على انس ما الذي ارى تقول فغمزت الي ثم قالت شوق لا بد تتعلمين لا بد ان تتعلمين, تتعلمين البرستيج هذه حياه جديدة اقبلي عليها وانت مطمئنه لكن شوق في تلك اللحظه لك اني اشعر ان الايمان بدا يتحرك في قلبها فقلت لها يا سارة يا سارة نعم عصيت أمي ولكن لا أريد أن أعصي الله بكبيرة من كبائر الذنوب تمتمت سارة وقالت أنت متخلفة أيضا أما كنت تقولين أن أمك متخلفة أنت مثلها ثم قالت شوب يا سارة أخشى أن يصيبني دعاء أمي فقالت لو كان الله سيستجيب لا لها من أول وهله اربعي على نفسك خذي الوناسة يا شوق خذي الوناسة انبصار سعادة تقول شوق دلست أخذت وسمعت ثم أردت الخروج قلت يا سارة هيا بنا هيا يا سارة قالت لا لا زالت السهرة حتى أذان الفجر أذن المؤذن رفع صوت الأذان تقول وسارة تعاقر الحرام والكبير أمامي وأنا أقول يا سارة لا نريد أن نعصي الله يساره نريد الوناس فحسب لا نريد أن نقع في كبيرة قالت أنت أصبري حتى أنتهي ثم نخرج تقول وإذا بالهاتف يرن رفعت الجوال نعم شوق نعم أبي نعم يا شوق إن أمك تنتظرك ما الخطب ما الذي أصابها ما الذي جرى قال المهم أن أمك سقطت وهي تنتظر أن تراك تقول شوق خرجت مذعورة أنا وصاحبتي ولكن أيها الأحبة أيتها الغالية فليتذكر كل من أراد أن يعصي الله جل جلاله قول الله عز وجل حينما قال إن ربك لبالمرصادة تقول فراكبت وأسرعت بالسيارة مع سارة تقول في غمرة عين وانتباهتها سيارة مسرعة تضرب في تلك السيارة التي تقودنا ثم أرى أمرا عظيما وإذا بي في أمر لا يعلمه إلا الله جل جلاله اشتد قلبي بدأت نبضات القلب تزداد خشيت أن أمود خشيت أن أعود إلى أمي وأنا ميتة نعم ولكن الله لم يختارني لم يختارني الله عز وجل في تلك اللحظة ولكن اختار سارة فأحركها سارة يا سارة فتقول, فتقول يا, شوق يا شوق يا شوق أدركي أمك فأقول يا سارة يا سارة ما الجواب لله جل جلاله ما الجواب يا سارة لله تعالى قالت قولي له أني سكرانة قولي له أني سكرانة تفيض الروح إلى الله جل جلاله وهي عاصية وهي عاصية فاسقة فاجرة تقول شوق أيقنت أن الله أمد في عمري حتى يمتحنني ماذا أصنع أمي هناك وسار تلفظ الأنفاس بين يدي ولكن عناية الجبار جل جلاله أن أبقى روحي وتلك نعمة الله جل جلاله لا يريد الله عز وجل أن أموت وأنا أعصيه لا يحب الله عز وجل أن ألقاه وأنا أعصيه فقلت لقد ذهبت سارة ماتت سارة على معصية الله عز وجل طيب أنا ماذا أقول لله ماذا أقول لله جل جلاله إذا سألني عن أمي خرجت وبحثت عن سيارة هنا وهناك وصلت وإذا بتلك الأم مسجات على ذلك السرير أقبلت عليها وقبلت جبينها ثم قلت أمه سامحيني فقد عصيتك أمه ما كنت أظن أن أكون عاصية لك أمه أقسم بالله أني الآن تائبة فأريدك أن ترحمي عبرتي وأن تقولي سامحتك يا شور تقول فالتفتت علي نظرة عظيمة مستغرقة فقالت يا شوق ماذا أغنى عنك من ذهبتي له تقول فبكيت بكيت وتحرك قلبي ألما فقلت يا أماه أسألك بالله إلا سامحتي فعلي فقالت يا شوق أما أنا فلا أما أنا فلا فقد حان الفراء قل إن الخاسرين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وأهليهم يوم القيامة تقول شوك فتحذر الدمع من أيني فقبلت رأسها مرة أخرى فقلت سامحين فقالت يا شهد حان الفراق أما أنا فلا أما أنا فلا ثم فارقت روحها جسدها لك أن تتأمل تلك الحسرة العظيمة وتلك الحرقة العظيمة التي فارقتها أمت الله وهي تعصي الله عز وجل فيا أمت الله استيقظي يا أمت الله عودي يا أمت الله توبي يا أمت الله يا أمت الله طفح الكيل لا تزال المؤامرة بحجة وفك الضوابط الشرعية تدور فقد أعلنت شوق توبتها فما أنت فاعلة أفيقي أخي الوقفة الثالثة اعتبري والتعيضي أختاه يا أمت الله يقول مولاك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى خبر من الواقع يقول مهند لا أتهم الكل يا شيخ ولكن لجارة لجارة أراها تذهب وتغدو وتروح تخرج بلا رقيب ولا حسيب والكل يراها لا تهتم بأحد لا تسمع لأحد لطالما نصحت ولطالما خوفت ولطالما وعظت ولكن أما لا قنوب أقفانها يقول والذي زاد الطين بالله أنها مغسلة للأموات أنها مغسلة للأموات تذهب في الصباح الباكر فتغسل الموتى من النساء ثم تعود أتدرون كيف تعود تعود ولا زالت كما هي على الحرام وعلى المعاصي يقول مهند تعود وترجع إلى البيت ولكن ما عرفت لها زوجا ولا عرفت لها ابنا ولا عرفت لها أخا ولا عرفت لها قريبا تعود في المساء مع الأخدان تضاحك هذا وتلاعب هذا بلا قلب خائف ولا طرف وجل تعاقر الزنا وكلما حملت سفاحا أسططت حملها بلا خوف ولا توبة يا الله يا الله أي قلوب تلك القلوب يا الله أي قلوب قاسية أي دموع جامدة تعصي الله جل جلاله وترى الأموات ليست مرة واحدة بل تراهن بين الفينة والأخرى فيا سبحان الله يا سبحان الله تلك قلوب كذلت عن ربها جل جلاله فماذا تقول يا عبد الله لمن رأت الموت بل تراه كل يوم وهي على هذا الحال أجاركم الله يا رب رحماك فأنت الرحيم الرحمن وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أسألك بالله يا أمة الله هل هناك خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ الوقفة الرابعة مهلا يا أمة الله وتذكري هل علمتي ماذا تفعلين؟ هل علمتي أن ما تفعلينه لا يرضي الله؟ هل تذكرت من تتذكرين كل شيء الا مهلا فلا يليق بك يا امه الله تعصين الكبير الذي اجرى الهواء ونفث الاعضاء وامد لنا الماء وشق الانهار وسوى الجبال ودحل الارض وجمع المحال فما عرفناه الله كفاك يا أمة الله كفاك يا الله هل ترضين ان من اعوان الشيطان هل ترضين أن يلعنك الناس هل ترضين أن لا يصلي عليك أحد هل ترضين أن تدفنين عاصية ظالمة هل ترضين أن تقابلين الواحد الأحد خاشعة من الذل وتراهم يعرضون وتراهم يعرضون وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طاف خفي مهلا مهلا أخيتي تذكر ظلمة القبر وضيقته ووحشته تذكر هول المطلع انشقت السماء وزلزلت الأرض زلزالها وقمت وحيدة باكية حزينة إذا نادى عليك المنادي وتخالفت عليك الخطى والقلب واجف والطرف خاشع والوجه كالح وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ ۖ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَكِسُوا رُءُوسِهِمْ مِمَّا دَرَبُوا ۚ رَبَّنَا فوجئنا نعمل صالحا إنا موقنون فما عذرك غدا وما جوابك غدا فعدي العدة واستعدي للنقله من الدنيا إلى الآخرة فإما رحمة وإما عذاب إن المتقين في ظلان وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون يقول النبي صلى الله عليه وآله يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب أنا الملك الديان أنا الملك الديان فأقبلي وأقبلي وتوبي والله عز وجل يناديك ويقول وإني لغفار وإني لمن تاب وآمن وعمل عملا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدا الوقفة الأخيرة لا تحزني أختاه يقول ربك عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضلاء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فيا أختي يا أيتها الدرة المحفوظة لا تحزني أيتها العفيفة أيتها الصالحة فلطالما آتت قلبي وقلت أما عتبكم فدائما تجريح للنساء والفتيات وليس هناك ما يرفع الهمة فأقول مهلا ولا تحزني يا أيخي يا أخي لا تحزني يا صاحبة الدين والحجاب يا داعية على طريق الصلاح والفلاح وحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تحزني مهما قالوا وأعادوا وأبشري فكلما اشتد البلاء زاد الأجر بإذن الله جل جلاله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة أخرجه أحمد فاصبري اصبري أخيتي إذا أحاط بك الهم وارفعي يديك إلى الله ان أظلم الطريق ولا تغترين بكثرة الفاسقات وكلة الصالحات ومهما اشتد الخطب فالنصر لك بعد الله تعالى لا محالة وعليك بالدعاء والقربة من الله تعالى وتذكري يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج يا أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله فإذا بليت فثق بالله ورض به إن الذي يكشف البلوى هو الله سبحانه عز من جار عز من ناصر عز من معين عز من مؤيد عز من فاتح عز جل جلاله وتقدست أسماؤه وفي آخر المطاف هذه رسالة للمؤمنات الصالحات أقول أخيتي أخياتي جميعا اثبتنا واعلمنا أيها الصالحات أن نكن نورنا بعد الله تعالى فيكفينا فخرا أنك ثابتة كالجبال الرواسئ تواجهين أعاصير البغي والسخرية من الأقربين والأهل والمجتمع والعالم بأسره فبإيمانك القوي الذي سيدمر إعصاره كل باغ وباغية وعات وعاتية وعلماني وعلمانية مارقة تباً لهم يا ويلهم فالله معنا أيتها الغالية أيتها الدرة المحفوظة اصبري وأبشري فالفجر لا بد أن يبين وقولي دعوني دعوني فإني أريد حيائي دعوني فإني أريد حجابي دعوني فإني أريد إبائي دعوني دعوني فإني أبيه وكلمة حق أبعث بها لثبات الصالحات أين؟ في قافلة الداعيات وأقول رفع الله قدرك وزادكنا من فضله هكذا نريد أن تكون الفتاة المؤمنة في الشبكة العنكبوتية التي طغى عليها الفساد إلا ما رحم ربي فتاة داعية صالحة صابرة عالمة مجاهدة في سبيل الله ضد من يعادون الفتاة المستقيمة المعتزة بدينها في كل مكان بقلمك بل بقلبك بل بكلماتك فجز الله, فجز الله الجنة أخوات القائمات المحتسبات في قوافل الداعيات او في قافلة الداعيات لوجه رب الأرض والسماوات وأقول سيري أيتها القافلة يرعاك الله ولا تسمعي لناعق غادر فالله معك وتذكري وتذكر قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم مما الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اصبري واحتسبي وكوني كما كان حبيبك صلى الله عليه وسلم صبر حتى اتاه اليقين ونصره الله على الظالمين اذي وكذب فصبر وطوريذا فصبر فكان الله معه في هداية العالمين هو حسبنا وحسبك ونعم الوكيل اللهم اهد ضالنا اللهم اهد ضالنا اقبل تائبنا اللهم اقبل تائبنا اللهم تقبل الصالحات اللهم تقبل الصالحات اللهم تب على التائبات اللهم انا نسالك الا تجعل اخيه من الأخيات تائبة إلا قبلتها ورفعت قدرها ويمنت كتابها ويسرت حسابها وجعلتنا وإياها وجميع المسلمين تحت العرش الرحمن يوم لا ظلة إلا ظله اللهم ثبت الصالحات يا رب العالمين اللهم ثبت الصالحات يا رب العالمين اللهم تقبل من التائبات الداعيات هذا الجلال والإكرام اللهم تقبل من إخواننا جميعا شبانا وشابات اللهم تقبل مني ومن إخوان الحاضرين والحاضرات يا رب العالمين اللهم إنا نسلك صلاحا لأنفسنا وص وصلاحاً لبناتنا وصلاحاً لإخواننا وصلاحاً لأخاءاتنا وصلاحاً لحكامنا ومن له حق علينا يا رب العالمين ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وثبت أخواتنا واجعلنا وإياهن خالدين مخلدين في الجنان يا رب العالمين تجاوز عنا وعن المسلمين والمسلمات وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسلك أن تكون لإخواننا في كل مكان كل إخواننا في كل مكان اللهم كل إخواننا في كل مكان اللهم كلهم في الشيشان يا رب العالمين فقد نسيهم القاسي والداني اللهم كلهم يا رب العالمين اللهم كلهم يا رب العالمين اللهم, اللهم, اللهم أيد الجلال والإكرام وافتح على إخواننا في كل مكان كل أخواتنا المسلمين والمسلمات يا رب العالمين في العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام واحفظ بلاد الحرمين من كل سوء واهدنا يا رب العالمين والله أعلم صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين تم هذا العمل في ستوديو صد الاعتصام الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامل وختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية الدمام مجمع الحياة بلازا هاتف رقم 8176810 هاتف رقم 8177860 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والترجعي حالا إلى الله كفا الله والترجعي حالا الى الله انت السنه انت الربيع فيك رجاء لا يضيع انت السنه انت كفى كفى يا امه الله كفا كفا الله تهدمي سرا منيعا فسترك السر المنيع يا أخت ما هذا الصنيع فانتبهي يا أمت الله لتهدمي سرا منيعا فسترك السر المنيع يا أخت ما هدى الصنيع فانتبهي يا أمت الله المرء لا يحيى طويلا والخلد يبدو مستحيلا لتلبثي إلا قليلا فاتعظي يا أمت الله المرء لا يا حيا طويله والخلد لن تلبثي الا قليلا فاتعذي الله, الله وترجعي خالد الله كفا الله وترجعي حالا إلى الله أنت السنى أنت الربيع فيك رجاء لا يضيع أنت السنى أنت الربيع فيك رجاء لا يضيع كفى كفى يا أمة الله كفا كفا يا أمت الله سير على نهج الهدايا دون تباه أو دعايا والمرء في عين الرعاية مدام يسعى في رضا الله سير على نهج الهدايا دون تباه أو دعايا والمرء في عين الرعايا مدام يسعى في رضا الله والتلزميح بسن الحجابي الحرابي وترتدي اطف الثياب لان هذا من الله والتزمي حصن الحجابي ضد عيونك الحرابي وترتدي اطف الثياب هذا من الله كفا كفا يا الله وترجعي حالا الى الله انت السنه انت الربيع فيك رجاء لا يضيع انت السنه انت كفى كفى الله كفا كفا يا أمة الله. الله ولتعرفي للعمر قدرا فالعمر لا نملك غيره فلا نكن للغير عبرة فالتحذر يأمة الله ولتعرفي للعمر قدرا فالعمر لا نملك غيره فلا نكن للغير عبرة فالتحذر يأمة الله يا أختناتي فلتسمعي هيا أخيا هداك خلق البريا فإنما الهاد هو الله يا اختنات الكوصيا فلتسمعي هيا أخيا هداك خلاق البريا فانما الهاد هو الله بس عدد بس عدد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 تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام